Book 2 61 jedna, řadové číslovky. Ařadové číslovky. Ařadové číslovky. Ařadové číslovky. Ařadové číslovky. A šahru هو يناير. الشهر الأول هو يناير. درهم يزيد الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. ثلاثة يزيد الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر, هو أبريل الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. مايو شست ميسيت الشهر السادس. هو يونيو الشهر السادس هو يونيو شست ميسيكو يبول روكو ستة أشهر هي نصف سنة ستة أشهر هي نصف سنة لدن آنور برزن يناير فبراير مارس يناير فبراير، مارس دبن، كويتن، أجرن أبريل، مايو، ويونيو أبريل، مايو، يونيو سدمي ميسيكيه، تشربنة الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو Osmý měsíc je srpen. Čtvrtý měsíc je září. Šestý měsíc je srpen. měsíc je měsíc je září. Šestý měsíc september. měsíc je srpen. měsíc je الشهر العاشر هو أكتوبر الشهر العاشر هو أكتوبر jedenáctý měsíc je listopad الشهر الحادي عشر هو نوفمبر الشهر الحادي عشر هو نوفمبر dvanáctý měsíc je prosinec الشهر الثاني عشر هو ديسمبر الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. دوا نات ييدن رك. عشر شهرا هي سنة. اثنا عشر شهرا هي سنة. تشرفنت سرپن زارير. يوليو أغسطس سبتمبر. يوليو أغسطس September říjen listopad a prosinec. Oktober, november, december. Oktober, november a december.